أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر قم وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز ف ه ج ر ولا ت م ن ت س ت ك ف ر ولربك فاصبر ف إ ذ ا نقر في الناقور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 إلا ق و ل البشر س أ و ع ه سقر و م ا أدرك م ا سقر ل ا ت س ي و للعلوم ا تذر و ح ة للبشر ي ه ا تسعة عشر ا ج ع ل ن ا أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر و م ا ء الله الحسنى إلا موسوعه ل ا ئ ك م ل ن ا ع د ت م إ ل ا فتنة ل ل ذ ي ن ك ف ر و ا ل ي س ت ي ق ن ا للعلوم ذ ا ا ل ا ويزداد ا ل ذ ي ن آ م ن و ا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 وما يعلم جنود ربك الا ه وما و هي الا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أين يتقدم أ و ي ت أ خ ر كل نفس بما كسبت ر ه ي ن ا إ ل ا أ ص ح ا ب اليمين في جنات يتساءلون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 حتى أ ت ا ن ا اليقين فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين ف م ا لهم عن التذكره معرضين ك أ ن ه م حضور مستنفره فرت من ق س و ر ا بل يريد كل امرئ أن ن يؤتى صحفا م ش ر ا ك ل ا ب ل لا يصافون ا ل آ خ ر ك ه د ع و ي ت ذ ك ر ا ف م ب شاء ذ ك ر ا و م ا ي ذ ك ر و ن اجتماعي ت ق و ى واهل ا ل م غ ف ر ة